يسأل سماحتكم عن موقف الإسلام من المتحاجلين والمتكاثلين عن الصلاوات سوق الإسلام أنهم متهموا بالنفاق بهذا إذا رأيه على في كسر عن الصلاوات في النفاق موقف الإسلام يدمهم وعيبهم على هذا وأن الإسلام من تحلف عن الصلاوات وتكاثل عنها وصل الله, وصل الله بهذا على ملافقين قال الله ان المنافقين يهاجمون الله وهاجمون والذي قاموا الى الصلاه مكوشا يراون الناس ولا يرون الله الا قليل فاني <تصفيق> خطه السلام عيوب عن وليتني الله منها فإذا من عن عيوبه التفاسل من الصلاه فهذا منها لمثلك امثله ولذا يتوعدوننا ونحن نتخلق باخلاقهم وما هذا اذا كان من عيوب تبليث ورسل الناس هذا من أمل من منافقين عنهم يخاجع الله وخاجعهم أيضا منافق ثلاثة قصة النبي صلى الله عليه وسلم لا أريد منافق ثلاثة إذا حد ذكتك وإذا وعد أخذك هذه منافقة منافقة ومن سفاتهم قلة ذكر الله من سفاتهم عنها الغفلة لا يسرى الله إلا قليلة. من سفاتهم الهيئة في أعمال سلي رائي يقرأ رائي يتكلم في زمن ورائي الله يجبر حزمي سياتي وان له من اعمال مخلصا لله تجوي جام سري تري ابو لا فن جزاكم الله خيرا واحسن اليكم